اقرا وربك اكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اقرا وربك اكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.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 كلا إن للإنسان لا يطغى الراء هو استغنا إن إلى ربك الرجاء كلا إن للإنسان لا يطغى الراء هو استغنا إن إلى ربك الرجاء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 كلا إن الإنسان لا يطغى الراء واستغنا إن إلى ربك الرجع كلا إن الإنسان لا يطغى الراء واستغنا إن إلى ربك الرجع كلا إن الإنسان لا يطغى الرأى استغنا إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ارايت ان كان على الهدى او مر بالتقوى ارايت الذي نها عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او بالتقوى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو مربّت قوة؟ الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو مر بالتقواء؟ الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو مر بالتقواء؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهداة أو مر بالتقواة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرايت إن كان على الهدى الهداء ومر بالتقوى أرايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرايت اِتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أرايت إن كذب وتولى أَلَمْ يعلم بأن الله يرى أرايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي نصف عن بن أوصيتنا أوصية كاذبة خاطئة كلا لإن لم ينتهي نصف عن بن أوصيتنا كاذبة خاطئة كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة كلا لا ان لم ينته لنسف عن بنصيتنا عصيه كاذبه خاطئة كلا لا ان لم ينته لنسف عن بنصيتنا عصيه كلا لإن لم ينته لنصف عام بالنعصية نعصية كاذبة خاطئة فاليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب فاليدع ناديه سندع الزبانية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 كلا إن الإنسان لا يطغى الراء واستغنا إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو مر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ولم يعلم بأن الله يرى. كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب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 كلا لإن لم يتهل نصفاً بالنعصية نعصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب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 كلا إن الإنسان لا يطغى الرأى واستغنا إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو مر بالتقواة، أرأيت إن كذب وتوالى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لإن لم ينتهي نصف عام بالنصية نصية كاذبة خاطئة فلندع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب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 كلا إن الإنسان لا يطغى الرأى استغنا إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو مر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لإن لم ينته لنصف عن بالنعصية نعصية كاذبة خاطئة فاليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب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 كلا لإن لم ينته لنصف عن بن عصيتنا عصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب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 كلا لإن لم يته إلى نصف عن بنا عصيتنا عصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب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 كلا إن الإنسان لا يطغى الرأى استغنا إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى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 كلا إن الإنسان لا يطغى الرأى استغنا إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى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 فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقْتَرِبْ